ياصاح جنب لا تجي مرتع الريم ح ذ و ر من سهمه مع الجو طايشه سهم من اقواس الحدك فيه تسميم جرحى حميق ويودع الفك يا صاح جنب لا تجي مرتعري حذور من سهم مع الجو طايش سهم من اقواس الحدك فيه تسميم ج ر ح ع ا م ي و ي و د ع الفكر دايش يرميه خشفا ماياها ب ا ل م و ا ث ي م توا صغير السن ب ا ل ز ل شايشه ولا عنود تدهل القلب و ت ق ي م ترعى الحاشا بين الضلوع المشايشه نجله العيون اللي هدبها صواريم م لاعته ناشه من الموت نايشه كم فارس قبلك تجزع من ا ل ظ م مطروح لا يقوى ولا هو بها يشاء 「さらに」「さらに」「さらに」「さら ر المحازيمه اهل القدود المترفات ا ل ن ش ا ي ش تبشش ا له ل بثمان المناظيمه و اثر البلا ا من, من عقب هاك ا ل ب ش ا ي ش كم ضحك س م ر ت قلوب الشغم ي ع ق ب ا ل ط ر ب ولع ا ل بصارت بلايش هذا الهوى م ب د ا ق ط ر من الغيب وتلاه سم من سموم الهوايش وتلاه سم من سمو م الهوايه ياصاح جنب لا تجي مرتعري ح ذ و ر من سهم مع الجو طاير بس لحدك فيه تسميم جرحى عميق و ي و د ع الفكر دايم والعشق واهل العشق سقم ه م س ا ق ي م كم واحد ميت ولو كان عايش انشد عليم خ ل عنك التواهيم وحذار ولو حاشك من النفس حايش والعشق و غ ل العشق سقم ومساقم كم واحد ميت ولو كان عايش انشد ع ل ي م وخل عنك التواهيم واحذر ولو حشد من النفس حايش صاح جنب لا تجي مرتعري حذور من سهم مع الجو طايش سهم ن اقواس الحدك فيه تسميم